اتسمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور واحد هو يذهب إلى البيت هو ذاهب إلى البيت اثنان هي تكتب واجبها هي كاتبة واجبها 3- أنت تلعب في الحديقة أنت لاعب في الحديقة 4- أنت تجلسين في الغرفة أنت جالسة في الغرفة 5- أنا أعمل في المصنع أنا عامل في المصنع